بسم الله الرحمن الرحيم بل مرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا عزرا أو نزرا إنما توعدون لواطع فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نسفت وإذا الرسل أقطتت لأي يوم أجلت ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل ويل يومئذ للمكذبين ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين فذلك نفعل بالمجرمين ويل يومئذ للمكذبين ألم نخلقكم مما إن مهين فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون ويل يومئذ للمكذبين أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتًا أَحْيَاءً وَأَمْوَاتًا وَجَعَلْنَا فِيهَا رَبَاسِيَ شَامِخَاتٍ وَأَسْقَيْنَاكُمْ بَا أَنْثُرَاتًا وَيْنٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ إِنْ طَلِقُوا إِلَى مَا كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ إن طنقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب لا ظلي ولا يغني من اللهب إنها ترمي بشرع كالقصر كأنه جمالة خسر ويد يومئذ للمكذبين هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون ويد يومئذ للمكذبين هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين فإن كان لكم كيد فكيدون ويد يومئذ للمكذبين إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون كنوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون إنا كذلك نجزي المحسنين ويل يومئذ للمكذبين